وَماَا لكُم لا تُقاتِلونَ فِي سَبين اللهِ وَالْ صَبْافينَ مِنَ الرجَالِ وَنِّسَاءِ وَالْرُدانانَّينَ يَقولون الذيَّينَ يَقولونَ رَبَّّنَا أَخِْْجناَ مِهَابِ قَرِيَةِ اللَّالِ مِ أَهْلهَا وجعل لنا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 صَوَبَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا